بركاته الحمد لله نحمده ونستعيل ونستغفره ونعوذ بالله من شرور يفرصنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد والليل الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله طلب منا بعض إخواننا وقد رسلني أن أتكلم على فرقة معاصرة وخصص لها جلسة بكاملها كان كلامي عليها متناثرا في جلسات في كل جلسة نترك نذكر عيبها ومخالفتها للسنة فكأن الناصح قال أفرد جلسة بكاملها على هذه الجماعة يعني بشدة خطرها ولتمكني أتباعها في كثير من المؤسسات المسؤولة عن الناس و. هم يريدون ذلك لأن ليس عندهم من العلم ما يجدون أتباعا عليه إلا هذه الطرق السياسية من تقلد المناصب الدينية والدعاية التي تشبه الدعاية الماسونية لكي يرفعهم عباد الله فوق الناس فيتبعونهم ولا يعدلون بهم شيئا هذه الجماعة هي جماعة الاخوان المسلمين وشرطنا في مجلسنا هذا أن نتكلم عليه بالإنصاف الإنصاف الذي ذكره أهل السنة وليس الإنصاف الذي يذكره أهل البدع وهو التميع فإذا طالب المتدع صاحب السنة عند الكلام على أهل الأهواء بالإنصاف فيريد منه انصافا بدعيا مع أهل البدع وهو ما يسمى بمنهج الموازنات أنك كما تذكر سيئاتهم فاذكر حسناتهم فهذه الطريقة بدعيه في معاملة أهل الأهواء والتحذير عنهم فإن مقصد الشارع اخماد فتنتهم اخماد فتنتهم واطفاء نارهم حتى تبقى الرايه التي يتبعها الناس رايه سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه فتخمد او تلكس كل الرايات دون هذه الرايه فلا يختلط على الناس تختلط على الناس الرايات فحينئذ يظلوا الطريق ولا يعرفوا كيف يسلكوا فلا يجدوا في آخر المطاف إلا النار نار ترضى في قبورهم ونار ترضى عليهم في آخرتهم في جهنم وذلك حينئذ مسؤولية أهل الحديث ان يبينوا للناس العلم والسنه ولا يكتمونه ابدا ومن كتمان العلم ان يسكت صاحب السنه على اهل الاهواء ولا يبين حالهم ولا يبين طرقهم المزيفه في التلبيس فان هذا إن حباه الله بالعلم النافع وأكرمه به لم يشكر الله شكر نعمه العلم اظهاره وكفره كتمانه كفر نعمه العلم كتمانه وشكر نعمه العلم العمل بالميثاق وإظهاره فقد أخذ الله الميثاق على الذين اوتوا الكتاب لا يبينن لا للناس ولا يكتمونه فمن العلم الذي لا يجوز كتمانه باتفاق العلماء التحذير من أهل الأهواء كما قال ابن تيمية رحمه الله التحذير من أهل الأهواء واجب باتفاق العلماء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذا ما عرفت الناس صفات أهل الأهوى وبينت شبههم التي ينثرونها بين الناس نثر الرجل للرمل في يده على أرض فتجدها في كل حبة من حبات الرمل قد صادفت محل لا تستقر فيه تجد فيجد صاحب السنة أنهم نثروا شبابهم وأهواءهم بين الناس كنثر هذه الرمال في تلك الأرض ويسكت أصحاب السنة إنهم إذا غاشون في الكتاب والسنة غير ناصحين لهما إذن من نصيحة الكتاب الله وسنة نبيه أن يدعو العالم والفقيه لهما أن يدعو إليهم إليهما ومقتضى الدعوة إليهما والعمل بهما تحطيم كل حاجز يحول بين الناس وبين العمل بسنة رسول رب الناس صلى الله عليه وسلم وتحذيره عن تلك الحواجز التي إذا تركت من غير تحذير ربما اصطدم بها الرجل نعم فمات وربما انكسر فما استطاع ان يمضي في الطريق فاقول مستعيلا بالله متوكلا عليه طالبا منه سبحانه ان يعين المتكلم على القول بالحق والحكمة والسامع على الفهم الكلام كما ينبغي على الوجه الذي ينبغي أقول هذه الجماعة جماعة الإخوان المسلمين حادثة في الإسلام فإن النبي لم يأمر الناس بالتزامها إلى ظهرت ولم يكن صلى الله عليه وسلم لا هو ولا أصحابه ولا أصحابه منتحل النحلة جماعة الإخوان فهي جماعة حادثة في الإسلام وهذه أول مسألة لابد أن تفهمها عن هذه الجماعة أنها جماعة حادثة في الإسلام شأنها شأن الفرق التي حلت في الإسلام كالصوفية والرافضة والأشاعرة والجهمية والمرجئة والخوارج شأنها كشأن تلك الفرق وقد ذكرنا أن من أسهل الردود على أهل النحل التي الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضروا مجلسا أنت فيه وارادوا أن يلبسوا ليدعو الناس الى مذهبهم وينتحلوا نحلتهم أقصر طريق أن تقول لهم هل كان النبي على نحلتكم هو وأصحابه فإذا قالوا إنما أحدث هذا المنهج الدعوي الذي نفعله من بعده فهو محدث طارئ جديد فحينئذ نقول كان النبي يحذر في كل خطبه من محدثات الأمور ما دام أنكم تنسبون هذه الطريقة الى الدين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الأمور محدثاتها، وحينئذ لا بد أن تعلم أن هذه الجماعة حادثه في الإسلام منزعها في التدين هو إرادة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لكن على وجه البدء زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا وظنوا أنهم يمكن أن ينالوا سبق الدعوة أو تجديد أمر الإسلام والخلافة الإسلامية كما يزعمون بمنهجهم هذا المبتدع المحدث في الإسلام فكلما يأتيك كلام في الإمارة ووجوب لزوم الجماعة حرفوا الكلم عن مواضعه وزعموا أن المقصود مثل جماعتهم تلك وهي السواد الأعظم زعموا فحرفوا وغيروا وبدلوا وكانوا في ذلك من جنس اليهود وهم لا يشعرون فاغتروا بمثل رواية عليكم بالسواد الأعظم التي لو صحت لما كان فيها دليلا على أنهم هم فإن الواحد جماعة ما دام أنه على الحق والله سمى إبراهيم أمة وهو واحد فليس معنا ذلك لو صح أنه ما دام أنهم كثر في العالم كجماعة تبليغ أنهم على حق فقد لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي النبي يوم القيامة هو ما, معه رجل ما معه لا رجلان هل معنى أن دعوة النبي كانت تلك باطلة كلا فلا يعرف الحق بالكثرة إنما يعرف الحق بالاتباع فهي جماعة حادثة في الإسلام فلا يحل لاحد ان يتبعها ولا ان يتابعها معجبا بها بل عليه ان يتخذها ظهريه يرميها وراء ظهره ولا يعول عليها لانها من المحدثات التي أحدثت في الإسلام بعد وفاة رسول رب الأرض والسماوات وقد كان يحذر في كل خطبة من البدع والمحدثات فيقول شر الأمور محدثاتها ويقول عليكم بسنتي كما في حديث العرباط والسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور المسألة الثانية فإذا قلنا أنها محدثه في الإسلام نعم فمتى احدثت ومن الذي احدثها قيل اول من احدث بروتوكولها وقانونها الذي هو مدار الرحى عليه عندهم نتعاون فيما اتفقنا فيه ويأذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه محمد عبده وتبعه على ذلك حسن البنا فيه أحدث من قريب في القرن الأخير الذي نعيش فيه يعني من نحو مئة مئة سنة أو أقل من ذلك وحينئذ لابد أن نعرف هل لما أحدثوا من القاعدة التي تكلموا بها وأنشأها لهم ذلك الرجل سواء محمد عبده أو البنة من بعده هل لهم مستند شرعي يرجعون إليه يدلل على صحة المنهج الذي يصيرون عليه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإنهم يقولون ويعملون بما يقولون والله لو عملت الإخوان بالسنة كما تعمل ببرتكلاتهم فما أظنهم إلا أن يدخلوا الجنة فيتمسكون ببروتوكلاتهم تمسكا قوي يخاصمون فيه ويعتقدون أنه الحق ويهجرون كل من خالفهم ويصنعون الولاء والبراء على تلك البروتوكول أو القانون الضال المضل وهو قولهم نتعاون كما قال عنهم ذلك العلام الالباني والذي كان سنين في الأردن يعرفهم عن قرب ومن قبل في سوريا فهذا حكم عالم نصدق خبره ونطيعه في الجماعة فإنه أخبر عنهم أنهم يمشون على هذا القانون وهو يعرفهم جيدا وعاصرهم وقد هجروه في الأردن وصنعوا صحيفه تأمر بمقاطعه الشيخ وعدم حضور دروسه وذلك لانه خالف الجماعه فانكر عليها وخالف بعض رؤوسها فانكر عليه وبين خطاه وعوار قوله فحينئذ كرهت هذه الجماعه الشيخ ناصر المحدث المعروف فقاطعته وهجر الطلب الذين من جهتهم دروس الشيخ حتى أن الشيخ كان يعرف واحد منه وهو عبد الله وكان يشهد عليه انه من الجماعه فقال ذلك الرجل من من كان يحضر دروسي وهجرني فالتقيته عند باب المسجد أو في مكان فقلت له ما لك ما لكم فأحس أن الشيخ شعر بهذا الهجران فقال له سحابة صيف تنقش هجراننا لك أيها العالم يعني بأوامر يعني ما نستطيع ولو راينا أن عندك نفع أوامر الزعيم عندنا مقدمة على أوامر العالم، لك أن علم الشيخ وغيره لا يسوى فلس عندهم امام بروتوكول يصدره رئيس الجماعه وإن كانوا حيانا لا يعرفون منه، لكن تأتيهم الأوامر ويربون على ذلك على الطاعة العمياء. فهو من جنس الصوفية في تلقي الأوامر وإلا فأنتم تعلمون كيف أعطي الشيخ من العلم ومن حسن المنطق ما تجذب الافئده للجلوس إليه والسماع منه فكيف مع قوة الجاذب هذا العلم والمنطق الفقهي الرصين المدعم بالأدلة تهجر مجالسه إلا من قوة عندهم أشد جذبتهم عياذا بالله وجعلتهم يفارقون مجالس أهل العلم فقال الشيخ وهو يشهد عليهم قال نادى يعني حسن البن فيهم بهذه القاعدة التي التزموها ولا يزالون ويعملون بها وهي الأساس التي بنوا عليها منهجهم نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فإذا كذب مكذب بذلك فقال لا تحكم على الجماعة بخطأ فرد كما صنع بالأمس تبليغي حضر درسنا في زاد المعاد بعد العصر فقال هذه الكلمة بعد بيننا له باطل ما تصنع جماعة تبليغ وأنهم على غير هدى ولا صراط مستقيم. اذ انهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتعلموا قبل الدعوة وجعلوا ذلك قربة إلى الله عياذا بالله وهو أن يدعو من غير علم جعلها قربة وجعل العلم ثم الدعوة تاخيرا لأمر الدعوة تفريقا لكلمتها واضعافا لها عيادا بالله من سوء الظن بالله الذي امر بالعلم فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم اذا رجعوا اليه فاساوبن ربهم قال وطانا الله يعني في هذه الايه ليس حالا يقولها فتفقهنا ثم ننذر قومنا اذا رجعنا اليه ان حصل الخير في أمر الدعوة انظر إلى عنادهم لكلام الرب لا يشعرون وسوء ظنهم في حكمة الرب العلم قبل العمل قالوا لا العمل قبل العلم بالدعوة إليه فقال لي كما تقول جماعة الاخوان اليوم إذا أحيط بهم من أخطاء يصنعونها يصنعها مشيختهم سواء كانوا عندنا في الداخل أو في الخارج قالوا هذه أخطاء فرديه لا تلزم بها الجماعة فحينئذ هذه الشبهه العظيمة التي القاها التبليغي بالامس في مجلسنا ردها أن يقال هؤلاء الأفراد الذين وقعوا في الخطأ هذا الذي تكلم فيه اشتركوا فيه ولا اختلفوا فإذا قلت اشتركوا في ذلك الخطأ فلا شك أن المنبع المنبع عندهم واحد والمرج عندهم واحد فكلما نرى تبليغ مثلا نعرف أنه يزور الرجل في بيته ويكلمه في شيء من عظمة الله ثم يأمره بالخروج داعيا إلى الله من غير علم فما يفسد أثر ما يصلح هنا وهنا, وهنا وهنا على نفس الخطأ فهذا نعرف أنهم يرجعون إلى شيء إلى اي شيء إلى مبدأ يحركهم وهو بروتوكول رئيس الجماعه الذي تدين به فحينئذ ردنا ليس على ذلك الفرق بعينه ردنا على الأصل الذي تتقربون به إلى الله وهو محدث في دين رسول الله فكذلك الإخوان المسلمون. فلا يقدروا على أن يقولوا هذه أخطاء فردية نقول كلا مرجعها إلى أصل تعملون به أنشأه لكم محمد عبده ثم حسن البنة وهو نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ومعناه كما قال العلام الالباني الذي يعرف واقعهم ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه قال الشيخ يقصدون بذلك أن يعذر المبتدع ولو خالف اصلا من أصوله للسنة ما دام أنه يظهر الإسلام يقول أهل الله لو كان جهميا لو كان رافضيا نعم لو كان خارجيا فمن آثار عقيدتهم هذه ومنهجهم الباطل أنهم يكرهون جرح العلماء ويعتبرونه تفريقا للأمة ويهولون على من انتحله من أهل العلم بقذفهم بالألقاب السيئة التي تنفر عنهم تارة بالجامية تارة بالخلوف تارة بالمداخلة ونحو ذلك لأنهم يكرهون أن يخالفوا في هذا المبدا مبدأ ان يتعاون كما قالوا ولد ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فالذي يجرح صاحب الهوى عندهم من الصوفيه نحو ذلك خالف المبدا لانه ينبغي ان يعذره لا يجرحه لان الجرح يفرق الامه فهذا فرع عن الاصل الذي يمشون عليه وهو يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ومما يدل على صحة كلام الشيخ ناصر فيهم رحمه الله وعالم ينبغي أن يؤخذ خبره فالله قال الله واطيع الله واطوع الرسول وإذن من منكم ولاه الأمر هم الأمراء والعلماء كما قرر القيم فالعالم له طاعة فيما يخبر عن الرجال ما دام جرحه مفسر بين خاصة إذا كان جرحه مفسر أقصد في مقابل تعديل مجمل أما إذا كان جرح مبهم وليس لهم تعديل وليس للشخص تعديل والشخص ساقط فلا أعرف عالما راسخا اثنى على هؤلاء هو يعرف حالهم أبدا لا يمكن فما يدل على صحة كلام الشيخ رحمة الله عليه تصريحات البنا هو رئيسه وقد زرت وقد دخلت بيت بعض الإخوان فرأيتهم يتفقه على رسالة البنا ويتمذهب عليها في نهج الدعوة فإنه كتب المنظر لمنهج الإخوان كبيرهم طريقتنا اسمع حتى تعرف أن ما قاله الشيخ حق طريقتنا صوفية سلفية سبحان الله إذن المقصود هو التكتيل عندكم وليس دعوة الناس للحق الذي جاء به محمد من الإسلام الذي أنزله الرحمن على نبيه وقال عنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فالاسلام الذي كما قال بربهاري في أول فقرة مرت معنا في شرح السنة الإسلام هو السنة فالاسلام الذي بيّنته السنة وليس إسلامكم أنتم الذي اخترعتموه للأمة وليس عليه دليل وهو أن تكتلوا الناس على مبدأ اخترعتموه فصار عندكم أصل تحاربون كل من خالفه ولو معه السنة تتعصبون له وتفرقون الناس عليه ما تعاونه ما اتفقنا به ويعذر بعض الناس من يختلفنا فيه, فيه. فيكرى الإخواني حينئذ أن تقول فلان صوفي يكره هذه الكلمة منك لأن هذا تفرق فقوله طريقتنا صوفية سلفية تدل على واقعها كيف يجمع بين الاضداد أو متضادين الشريعة حق لا تجمع بين مختلفين ولا ايش ولا تفرق بين متماثلين فطريقة الصوفية تختلف عن طريقه اهل السنه والجماعه السلفيه فالسلفيه ترجع الى الكتاب والسنه وما عليه فهم وما عليه السلف من فهمهما من فهم الكتاب والسنه والصوفيه لهم مصدر للتلقي اخر غير كتاب والسنه الرؤى المنامية و الشيوخ التي جعلوها من جنس طاعة الرافضة لرؤوسهم لا تتغير ولا تتبدل ولا تجوز مخالفتها على مبدأ كن بين يدي شيخك كالريش كالريش في مهب الريح فكيف تجتمع الصوفية مع السلفية وقد اختلفت مصادر التلقي هؤلاء يرجعون الرؤى المناميه والراي والالهام وهم الصوفية هؤلاء يرجعون إلى السنه والقران وكلام السلف الكرام فابدا في قلب عبد لا يجتمعان وإنما جمع بينهما ليلتقي بينه ليلتقي على المذهب يلتقي بمذهبه الذي علمه الناس نتعاون فيما اتفقنا به ويعذر بعضنا بعضا في اختفنا فيه ولا تقل فلان صوفي ولا تقل سلفي كلهم مسلمون كلهم إخوان فهم على نفس اللفظ إخوان مسلمين لا تفرق بينهم ولا تصنف الناس وهذا من فروع كلامهم أيضا غير نسبة الجرح وكراهيتهم للجرح الذي فعله العلماء فقد جرح شيخنا بن باز بن لادن فقال فيتب من طريقة الوخيمة وجرح المسعري وجرح جماعة الإخوان وجرح, وجرح جماعة تبديغ شيخنا عبد بن باز وغيره من أصحابه فهم يكرهون ذلك ويلمزون من فعل مثل الشيخ بالجامع نعوذ بالله تهويلا بفرقة ليس له وجود اصلا نعم وكذلك من فروع كلامهم لا تصنف الناس ما كان السلف يصنفون يكذبون عن السلف فيقولون لا تصنف الناس ونحن متوسطون في ذلك لا ندع التصنيف للمفتدئ والجاهل التصنيف الذي يعرفه هم العلماء هم الذين يصنفون ويبين أخطاء الناس من الدعاة ونحو ذلك فقال لا تصنف أليس أنتم أنفسكم تصنفون اليس انتم تقولون هذا جامي أليس انتم انفسكم تجرحون وتحذرون اليس جرحتم من تسمونه بالجامي وهم على مذهب السلف واخترعتم لهم لقب كما اخترع اهل البدع القابل لاهل السنه للتنفير عنهم ليس لها وجود فتهمت الامام احمد ومن معه من اهل الحديث بأنهم حشويه مجسمه لان اثباتهم الصفات تنفيرا من طريقتهم المثلى في الصفات سموهم بالحشوي فجرحتم وقلتم لا يجوز الجرح وصنفتم وقلتم لا يجوز التصنيف فتناقضتم وعادت اهل البدع في ذلك رمي اهل السنه بلقب يوافق او يضاد ما يخالفونهم فيه فمثلا لما راوا الامام احمد يثبت الصفات ان الله وجه يليق بجلاله الله سمع يليق بجلاله رموا به ايش بالتجسيم قالوا حشويه نعم قالوا مجسمه ولما رأوا اهل الحديث الان ينادون بوجوب طاعة ولي الأمر إلا في المعصية وجرح من خالف السنة في أصل من أصول أهل السنة والرد على أهل البدع والذي كان يصنعه عالم من علماء الامم المعاصرين والذي شهد له اكابر العلماء كالشيخ الشيخ بن باز والعلامه الشيخ صالح الفوزان وائمه العصر وعلماء العصر شهدوا له بالعلم الشيخ محمد بن الجان فاثنى عليه الشيخ ثناء بالغا وامره ان يبقى في دعوته في أفريق لحاجة الناس إليه واهتدائهم وجمعه للكلمة عندهم وهذا مصطر موجود فذكر أنه لا يعرف عنه إلا الخير والسنة والاتباع ونفى تلميذه الشيخ صالح الفوزان من تلامية الشيخ محمد أمان الجامع نفى أن يكون هناك جامية تنسب إلى طريقته وهي عنده من جنسي تسمية أهل السنة من قبل من, أهل من قبل أهل مبتدعة الشام بالوهابية تسمية الصوفية لأهل السنة بالوهابية لأنهم يتبعون الشيخ عمد الوهاب في مسألة دعاء الموتى وأنه لا يجوز دعاء الأولياء وأن هذا شرك فرموهم بالوهابية والشيخ محمد أمام كان يظهر الإنكار على من خرج عن حكامه ويجرح الخوارج فرموا أتباعه بالجميع وهذه عاده اهل البدع من قديم وكبراءهم الذين علموهم مثل هذا او كانوا على و كانوا هم على طريقتهم هم لا يشعرون كفار قريش فكانوا ينفرون من النبي من غير علم من غير حق فيقولون تاره ساحر تاره كاهن تاره كذاب وفي ذلك روايتان تكفيك الرواية الاولى خرجها مسلم في صحيح من حديث ضمد قال دخلت مكة فسمعت صبيانهم يقولون محمد مجنون فقلت لعلي القى هذا الرجل فيشفيه الله على يديه وقال كنت ارقي من الريح يعني من الجن والصرع بهم فلقيت النبي فقلت له إني سمعت أنك مجنون وإني ارقي من هذه الريح يعني من الجن عندي رقية تشهى بها إن شاء الله فالنبي حليم عليه السلام ما يزيده سفه السفيه عليه الا حلما فما زجره ولا ضربه بل قال مقدمه نحو ان الحمد لله نحمده ونستعينه واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الى اخر ما قال وكما قال فقال اسمعني اعيدها علي فعادها عليه ثلاثا فقال هات يدك أبايعك لقد سمعت قول الكهان وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت بمثل هذه الكلمات ولقد بلغنا نعوس البحر أي قعره مما فيها من جواهر العلم والبلاغة وجوامع الكلم فوقعت في قلبه بموقع فبايع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدلك أن أهل الباطل إنما يريدون بهذا القاب مجنون ساحر أن ينفروا عن سماع الحق حتى إذا كان الرجل موفقا فاخترق كل هذه التحذيرات وجلس إلى أهل الحق وسمع منهم اهتدى كسلمان الفارسي لما أراد الحق وفقه الله إلى أهل بعد جولة مع اليهود مع المجوس مع النصارى حتى استقر معنا مع نبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من تجربة الخاصة فكنت أعلم في الطائف ويحضر عندي بعض الطلبة ممن اهتدى منهج الإخوان فحكى لي قصته. فوجدت الأمر كما حدث سلمان الفارسي يكون مع هذا الفرقة لا ينجيهم إلا رات الحق وقد كتب رسالة ورفعت هذا الرسالة لمعاني الوزير صالها للشيخ ليعرف لي كيف أن هناك منهج إخواني تخيل بيننا وأن هناك من يتوب منه ويعرفه وقصة مثل ذاك الشاب كما حدثني هو بنفسه قلت أنشي مع هذه الجماعة الأخوان وينظر لنا من ينظر في السعودية هنا ويأتيهم أوامر ويجذبهم للناس من طريق المعسكرات الترفيهية مراكس صيفية مسرحيات يعرفون ما عندهم من العلم ما يمكن أو ما يدعو الناس لاتباعهم فيأتونهم من الم... مما يحبونه من الارفاهات والولائم والمسرحيات فقال لكني أنا وقد كتب الرسالة ولعلي أظهر بنسخه أعطيكم قصته وكيف توبة من نهج الإخوان فقال لي وهو يقص القصة بنفسه كنت أريد فقها كنت أريد علما وأشعر أني مع هذه الجماعة على خطأ لم يشف لي لم يشفو أو يشفى عليلا على إثر بقائه معهم ولا يروى غليل من السماع لهم وكان يمشي معهم ويبحث عن الحق قال لي فجاءت ساعة الهداية اني كنت يعني أبحث عن الحق وهذا متكرر وعندي له أصل أن من بحث الحق ودع الله فإن الله يريه الحق فان احد اخوانكم بالحلقه اذكر انه حكى لي قصته كان اسماعيليا باطنيا كافرا بالله لكنه في نفسه أن عليه القوم في الشام قوم على باطن كان يبحث الحق حتى جاء الى هنا انتقل من من التكفيرين الى السروريين او غيرهم الى ان استقر منذ خمس سنوات يقرا معنا في صحيح البخاري وفي المعطى وفي كتب التوحيد والحمد لله قال فبينما قال ذلك الشاب فبينما انا انشئ اذ فتح لي انسان النافذه فقال لي اركب معي اذا ردت قلت له ولئين قال حلقة علم تحضرها فانشرح خاطره وركب السيارة معه فقال جئت إلى درسكم وسمعت أخبار الرسول عليه صلى الله عليه وسلم وكيف كانت دعوته أو كما قال فانشرح صدري لهذا الطريق وصار يقارن بين ما يسمع في الحلقه وما هو عليه وما هم عليه مما يخالطهم في المركز واللعب والطائرة والحلويات والمسرحيات فصار في حيرة في, في شيء من التردد لكن الحمد لله توعى لكن بقي معه بقايا لا ان تبقى بقايا حب الارفاق. الكلام الذي لا فائدة فيه. أما لغة رسول الله فمعناه قد. فهو في حياتي هكذا. فالتزم الحلقة الحمد لله. و... وحمل خيرا لله الحمد. واعرفه والعلي أظهر بالرسالة كتبها حتى تقرؤون قصتها. إذاً. هم يضعون ألقابا يمنعون بها من سماع الخير الذي يضادهم لانهم لا يجدون من العلم ما يجعل الناس التفون حوله فيذكر لقبا موحشا يوافق مرادهم في صرف الناس عن الحق وانتحال الباطل فالباطل الذي يعتقد أهل السنة حق عندهم فيما يتعلق بولي الأمر ويتعلق بجرح أهل الفتاة وهذه أعظم مسألتين تجدهم يشنون الحرب على أهل الحديث فيها ولي الأمر فليس عندهم ولي أمر يبايع فيه مثلا للحاكم لإسقاط يذكرها ويجعلها قربة إلى الله وجهات في سبيله ما استطاع ما عندنا حاكم يصلح للحق لا إداريا ولا دينيا فليس عندنا بيع لأحد في عناقنا فكان يقول لي بعد توبته وصلوا هذا الكلام يعني بأمر رؤسائهم يقول لهم التائب منهم وصلوا هذا الكلام للمجتمع أن نعوذ بالله فسمع احاديث السمع والطاعة وطريقة النبي في معاملة الحاكم وما كنت أدري والله وقتها أنه كان مما من يماشيه فبينما هو مجتمع معهم في استراحة كبرى كعادتهم من لف الناس حولهم من طريق الولائم الذي يأتون بالاطعمه اللذيذة الفاخره ما أدنوا يأتون بالفلوس الكثيرة فبينهم مجتمعون يكتلون الناس كل طبيب مثلا يتخرج ها يروحون يزورون عندنا استراحة عشد ربما عندنا الليله إيه نعم قراءة من حضر من الأمن لا يشعر بما هم عليه يفتحون كتاب ويقرؤون كتاب لا يظهر عليهم شيء من زاد المعاد أو نحو ثم يجندون من رأوه قريب منهم ذكروا له قصة وأن ما عندنا إلا نظام كافر وأن ما عندنا ألي أمر نعوذ بالله من طريقتهم هذه البائسة الضاله المظلة المخالف لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر ما قال جند الناس الخروج عليه وإسقاط حكمه قال فليصبر فإنه من خرج عن إيش ها؟ على الجماعة قيادة شبر فمات مات تميت جاهلية الهجرية ما يكون حب لهم أمير فو المسلمين هؤلاء فيهم شبه بهر الجاهلية لأن ما يحب يكون عليهم أمير أبدا يريدون أن يكون أمرهم فوضى والأمير فقط الذي على طريقتهم على طريقته اسمعوا ولا والامير يخالفهم كلا فهو الكافر فهو الساقط الذي لا يعرف الإدارة ويذكرون دائما ليدنهم المجلس مثالب الحاكم مذالب الحاكم مذالب الحاكم للسقاط ما عندهم إلا هسير فان قلبه لحديث رسول الله في الحاكم فجاءت أيضا الساعة الحاسمة فنادى فيهم فالتفت المجلس كلهم اليه يا جماعة حديثين عندي وذدت أن أحدكم يجيبون عليه فذكر نحو هذه الأحاديث من كان له امير نعم واطيع الله واطيع رسول الله منكم آية والحديث أظن مثل هذا الحديث من عصاني فقد من عصى فقد عصاني أو كما ذكر لهم من أحاديث السمع الطاعق كيف نخرج عن هذه الحديث الصريح الواضح البينه فما وجدوا جواب إلا التسفيه كطريقة الأولي فصاحوا فيه صيحه الحمر حاصوا عليه حيث طب ما كانوا يتوقعون أنه فإفجأهم بهذا الخروج المفاجئ وهم يقربونه مرة بعد مرة فحينئذ جاء قرار التجميد هجروه نعم حتى صار أهل بيته يشعرون بذلك قال أين أمة هذا كانت تدعو مره بعد مرة هناك الشباب بها يأخذوه روح لأنهم خالفهم في مسألة من الأمر الذي ينتهلونه كانه كفر بالله نعوذ بالله الكافر ما يعملون هكذا والله عند المستشفى كافر تحببوا الله وكذا وهذا هجروا سبحان الله العظيم الهوى ماذا يصنع بصاحبه فهينئذ هم يعملون بهذه القاعدة التي ليس لها أصل نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ويذكرون لها أصل لكنه شبه وليس بدليل دليلهم في جواز التمثيل كذا وكذا لا لا تقل هذا قل شبهتهم لأنه إذا تعلقوا بشيء لا يسمى دليل في الشرع فيسمى شيء فيجب أن يسمى إذا قل دليلهم معناها انت على طريقتهم في هذا وأنه لدى التدليل صحيح بل قل شبهتهم في ذلك لأنه ليس الدليل فنقول شبهتهم زعمه مع أنهم انتحروا الهوى اولا والأحاديث للإيش عندهم الاعتبار لا الاعتماد قال من تيميه صاحب الهوى لدل عنده للاعتضاد لا الاعتماد فيرى صاحب الهوى الهوى كالمرجئة والخوارج ثم يحشد الأدلة في نصرة هواه بعد ان يرد عليها أهل الحديث كذلك الأخوان لما شعروا برد أهل الحديث عليهم نعم برديه أهل الحديث عليهم انتحلوا مثل هذه الأحاديث التي تدل في زعمهم على أن الخلاف شر مطلقا فلا يجوز أن يصنع الرجل شيئا كالجرح وكالتصنيف الذي يؤدي إلى الخلاف فيحتجون في ذلك بحديثين اثنين ويفرحون بهما حديث عبد الله بن مسعود لانه رأوا اهل الاثر يحتجون بالاثار فاتوا باثر بن مسعود ما قال هكذا الاخواني الاثر ان كنت يعني صاحب اثر اليس بن مسعود ما كان يرى صحه ما ذهب اليه عثمان من الاثمان في السفر وهو كان يرى القصر في السفر فصلى وراءه وقال خلاف شر حين صاحب السنه لا يعرف ما يقول ويظن هذا الملبس أن هذا الحديث فيه تصحيح محلته من أنه لا يخالف رافضة ولا يخالف خوارج ولا أحد من أهل البدع لأن ابن لما فعل عثمان شيء يخالفه اجتمع معه وصل معه وقال خلاف الشر ولم يتكلم عليه ولم إيش؟ ولم يسفح والجواب على هذا هل عبد الله بن مسعود كان يرى وجوب القصر اصلا فلو كان يرى وجوب القصر وان عثمان عاصي لا يمكن ابدا ان يسكت عن شيء واجب ويدل على ذلك علي لما رأى أن عثمان أخطأ كما مر معكم في مسألة المتعة أخطأ في اجتهادي في أنه منع المتعة في الحج فدخل عليه عليه هذه طريقة السلف ما يسكتون على أولي الأمر إذا أخطأ يبينون له قال ما رأك يعني يا عثمان إلا تنهى عن شيء فعله النبي وأهل بهما فدل من السلف ما يسكتون على شيء خطأ فلو كان يعتقد مسعود أن القصر واجب كما كان يعتقده حماد بنبي سليمان فالذي كان الامام احمد معجب بفقهه لكنه في هذه المسألة كلامه مرجوح رحمه الله من من علماء فما كان يرى ابن مسعود لا شك ان القصر ايش واجب مستحب فصلى خلف عثمان وترك المستحب فأنتم تسدلون اثر مسعود على ايش على التنازل عن اشياء في ايش في اصل الدين أو واجبات كسماع الموسيقى أو نحوها تريد التغاضي عن هذه الأشياء المحرمة في سبيل التعاون والاجتماع وهذا ما فعله السلف ابتدعتم فجعلتم الاتفاق والتعاون في من, ي... ولو في من خالف في من كان مخالفا حتى لأصل فقلتم يعقل بعضنا بعضا في مختلفنا واحتجتم بهذا الأثر ومن قبل حسجود الهوى ثم جعلتم هذا الاثر للاعتضاد لا لاعتماد ما كنتم تعرفونه وابن ما عرفكم على اهل الحديث فتعلقتم به لك ما ما تقرؤون كتب الحديث تقرؤون كتب حسن بدل ما. ما عرفتوه الا من اهل الحديث فتمسكتم به الثاني ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا يصلين أهدكم العصر إلا في بني قريبة فاختلف الصحابة فمنهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى في في بني قريبة فالنبي ما أنكر على هؤلاء على هؤلاء سبحان الله ما كان كما يقول بعض أهل الشام مكانك راوح يعني ما صنعت شيء نفس ما تكلمنا عنه في الأثر الأول أن ليس به دليل اقصد من هذا من هذا الوجه قال ابن حجر هذا الحديث في الاختلاف في المسائل الاجتهاديه التي لا نص فيها وهي المسائل التي تجاذبت الحكم فيها الأدلة فحينئذ لا إنكار كما قال ابن تيميه في الاجتهاد اما اذا عرف النص فلا يجوز ان يكون الخلاف اصلا فالنبي ما انكر على هؤلاء ولا هؤلاء ليشعر الامه من بعده انكم اذا اختلفتم في مساله ليس فيها نص وتجاذب الحكم الادله فلا تنكروا على احدى الطائفتين كمن راى جواز ما يسمونه بالتبرع بالاعضاء واخرون العلماء عدم جوازه وما عندك نص يرفع الخلاف فحينئذ من تقدم واطمان الى علم العالم ففعل فلا تنكر عليه كما مثل بنتي مسر تقصر في الصلاه اربعه ايام قال ادله يعني جاذبها فمن قصر من اخوانك اربعه ايام فإن زاد فاتم فلا تنكر عليه قصر سته اشهر لا تنكر عليه مساله جلنا الحكم الج... الحكم جاذبته جد... الادله فالأدلة كانت عند الصحابه ان الصلاه كانت على المؤمن كتاب مقوتا هذا دليل عام دليل خاص لا يصلي ان العصر في من القرية فمن خصص صلى في فن قريبا ومن جمع بين النصين قال النبي يريد استحثاثنا وإلا نصلي في الطريق فالنبي لم ينكر على هؤلاء ولا هؤلاء ان هذه مسائل اجتهاديه فكيف جعلتموها في المسائل الجوهريه الاصل الاصوليه في في المسائل الاصليه التي خالف خالف فيها المخالف اصل من اصول اهل السنه فسحبتم هذا الفعل يعني من المبتدع إلى هذا الأصل أو هذه السنة وهي تتكلم في مسائل الإجتهاد وأنتم في مسائل الخلاف الضعيف الذي تبين فيه النص فلا وجه لكم لأن الخلاف عند العلماء ينقسم إلى قسمين خلاف قوي مثل هذا الخلاف لا يصنع لأنه يكون العصر من النقود اذا هو جاذبت فيه الادله الحكم فلا تنكر على الطائفتين بقوه جذب جد, جد الأدلة ولا يعرف ذلك ولا يعرف العلماء للعلماء ليش ليس علماء حتى تميزوا خلاف ضعيف وهو الذي تبين فيه النص فكان الهدي السلف الإنكار فيه علي أنكر على عثمان لما خالف نصا يراه علي وهو أن النبي أمر بمتعة وراء عثمان يشتهد فيخالف ذلك ويقول لا متعة في الحج فأنكر علي عليه لكن في مجلسه ليس في المنابر فماذا قال لا أراك إلا تخالف شيء أمر به النبي وأهل امامه بهما فما كانوا يسكتون على مخالفة السنة مخالفة وجوب فكيف يسكتون على مخالفة اصل خذ ابن عمر لما رفع له إنسان خالف أصل من ونصره للسنة ماذا كان تعامله معه هل قال خلنا تعاون معه هذا مسلم لا يوجد تكلمون فيه خرجا مسلم في صحيحه أن رجلين جاءا إلى ابن عمر فقال واختلفاهم خارج المسجد أن ظهر عندنا اناس يتفقون يعني في العلم ويقولون أنه لا قدر وأن الأمر انف يهذن بالله الله لا يعلم عن الأشياء إلا بعد وقوعها ما في قدر ما في علم الله مسبق الحوادث هذا مخالفة أصل ولا فرع شو ابن عمر أشفعنا ما قال يا أخوان يا أخوان نفترق هذا قدري هذا إلى آخره نتعاون لما اتفقنا فيه ويعبر بعضنا بعضهم لما اختلفنا فيه فلقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينئذ منكرا عليهم لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا وما آمن أن أنه ما أصابه لم يكن ليخطئ وما اخطاه لم يكن نسيبة لا, لا يتقبل الله منه كفرهم. وقال أخبرهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم ما قال تعاون معهم ويعذرهم ويعذرهم لما خالفوا أصل فانظر كيف تعاملهم مع من خالف واجب كألي لم أنكر عثمان في مخالفة المتعة ومعاملتهم رضي الله عنهم في مخالف أصل من اصول أهل السنة وهو علم الله وقدره فأخبر عمر أنه بريء منهم ما يتعاون معهم كما تفعل الجماعة تعاونوا مع الجاهمي والمتردي، تردي قليط تكتلي، مستنقع من البدع لا يمحضون فيه الحق فيتميز من الباطل مع أن مقصود الشارع ليميز الخليثة من الطيب، فيبقى الطيب معروفا حتى يرجع الناس إليه أما مستنقع فيه الجهمي وفيه هذا يقولون تعالوا توبوا علينا فنتوب على من؟ قد نلقى في نفس المركز الذي لكم الإخواني الجهمي فنظل قد نلقى السلفي فنهتدي نقامر بديننا لا بد من مكان محب وهما جماعة السلف أتباع السلف حتى إذا رجعنا إليهم نرجع لذين صحيح أما نرجع إلى مركز مخلط فيكم الماتردي والجهمي والزنديق دام يقول لا إله إلا الله في زعمكم فكيف يكون دين الله فكيف يعرف دين الله الحق الذي جاء أو نزل على محمد مع هذا الخليط التكوين التكتلي هذا لا يمكن فإذا لا مستند لهم في تنظيرهم هذا بل أدل هذه عليهم لا لهم ولذلك تاتي لاخوانه وتعامله بنقيض ما يقول فنقول لست تكون نتعاون فيما اتفقنا فيه وعدا بعض في ما اختلفنا فيه والاختلاف شر تعمل الحديث ابن مسعود اختلاف شر وحديث لا يصلينا حدثكم العصر بن مقريب والنبي ما انكر على الطائفتين يقول نعم اعمل لذلك انا اقول على الصوفي اخي واقول على الرافضي اخي وقد كلمت واحد منهم إمام مسجد في جدة هنا رأيت صوفيا يبدو في مسجده الله الله الله يتكلم بألفاظ تدل على أنه متصوف فجئت للإمام ما كنت تعرف من عندكم مراجع في المسجد ونا عندبهنا علمه يبدو أنه على طريقة الصوفية قال يا آخ يلا صوفية سلفية نفترق الآن الناس يذبحون في البوزنة والهرسعكم كان وقتها أزمة البوزنة أسنين. يذبحون نحن سلفي صوفي شيء. تعاون شف هذا هو المبدأ اللي يسيرون عليه. تميع قاعدة الولاء البراء الذي نادى بها إبراهيم وهي أصل نكين. فقال عليه السلام إن براء منكم. وقال كفرنا بكم. وبما تعبدون من دون الله وبدا بيننا وبينكم العداوه والبقضاء حتى تؤمنوا بالله وحده لو حور مركز الاخوان رجل على طريقه ابراهيم فراى انسان حاضر معهم قبري لكن يقول له الله يصلي معهم ويعلم انه قبري واخر جهني يقول الله ليس بسميع سميع ولا بصير واخر اشعري واخر صوفي أترى إبراهيم ان ينضم إليهم أو من مكان على مثله طريقة الحنيفيه من الميل عن الباطل والاقبال على الحق والتوحيد والسنة كلا فلو نادى فيهم إنسان نداء إبراهيم ونظر فيها ولا المفتدعة في المركز أخواني قال إن منكم كلكم حتى تتبعوا السنة وتؤمنوا بالله وحده ولا تشركوا به وإيش يفعلوا به تجنيد لزعم إيش خالف سياسه الجماعه اذن هم خالف القران مخالف التضاد فكيف يطيعوهم ويت ويتابعوهم العباد وينتحلوا نحلتهم وهم خالفوا كتاب ربهم في الولاء لاهل السنه والتوحيد والبراء من اهل الشرك والبدع، فتكتلوا ولو على حساب الاصول فصدق العلام الأذبان لما قال فقولهم ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولو كان اختلاف الأصول ونلمس ذلك لمس اليد خذ مقالاتهم التي تدل على ما يقولون قال لي شيخنا صالح الفوزان سفر الحوالي وسلمان العودة فيهم صريح اتباع منهج الاخوان نسمع نتاكد من كلام الشيخ ونحتاج عالم شهد كما شهد العلامه الالباني على طريقتهم وصدقنا لأنه عالم ننظر في جرح هؤلاء فوجدنا سفر الحوالي كما قال الشيخ وكما قال من قبله العلامه الالباني فيهم لوث الاخوان المسلمين يقول الحوالي لا باس بان نبني مدارس للرافضه في المملكه العربيه السعوديه وانكر على نفسه ما صنفه في الرد على الاشاعره وندم بعد ان امتحن نحن الاخوان الفاسدة قد صنف كتابا مختصرا عن التدمريه جيد في الرد على الاشاعره ثم لما امتحن نحن الاخوان كرهه وندم عليه انه يفرق اصلا فهذين المثالين يدلان على إخوانية الرجل إذ ان الرافضة لو مكناهم هنا يدرسون ما يدرسون إلا سب الصعابه والكفر للقرآن فكيف نمكن لهم؟ وين البلاء والبراء؟ الثاني سلمان العودة هذا بشكل العلماء من أخواني. وانقل لكم بالسند العالي أنه إخواني جلد محترق لقيته يطوف قبل نحو سبع سنين حول الكعبة، فذكرته في صوره قد رأيتها في الصحب، عرفت، فقلت، ولعلي فعلت من ما فعله النبي من صياد خبأت لك خبيئا فإن في وجهه شيء من الصفطة ينفر عنها الناظر إليه من خالفته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى على وجهه أثر نظرة النعيمة التي عندها الحديث رحمهم الله حفظ الله من ضرقه منه لما فقته الرأي وما ينتهي الحديث فاقترفت منه وتهيأت النتائف الله أو أريد التوبة أو أريد الحق فقلت له ما رأيك في التوبة منهج الإخوة المسلمين قال اذكر الله سجر قلت له لكن هذا أصبح معول يهدم به الاسلام ويهلك به المسلمين فانتفض ونظر وعبس وبشر حتى لا يجتمع الناس عليه في الطواف ومقالاته من اثاره منتدى النهضه ماذا يقال عنه وهو مشرف عليه الى اي شيء يدعو انظر المقاطع من النهضة. لتعلموا الى شيء هذا يدعو لا يفرق بين لبراري أو علماني أو سني أو إسرائيلي يهودي أو هي النهضة الإخوانية تكتلية كل من يدلي برأيه حر في تصرفاته فتخرج امرأة تقول لقد ضيق علينا هذا الحجاب يعني وزعجنا أمره ولا ينكر عليها ولا يعلق عليها ويغازل العفيفات من اهل السنه من يهودي يقول اسماءكم جميله ويضحكنا ويضحكه قاطع سخيفه تنبئ عن دين الرجل وسخفي عقله ونتني ضلاله ومنهجه فسبحان الله فإن من مقالاته العريضه تشبه حسبنا قوله نريد وحده الصف لا ننظر الى وحده الراي هذا رايك راقضي رايك يعني صوفي اهم شيء نتكتب ولتوحد صفنا فيكفيك هذين المثالين على ما اقوله لك اذن الاسلام لا يمكن ان يدعى اليه الا بمنهج الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه فمن ابتغى منهجا من غير منهجه صلى الله عليه وسلم وافتكر من الآراء وأحدث من المحدثات رب العالم والسماوات فهو ظال المقضل المبتدع إسلام فلا يحسن منه ان من يدعو إلى يدعو للاسلام ومن لم يدعو إلى السنة ولا لأهله ولا ولو رفع الرايه الإسلام هو الحل كما ترفعها الاخوه يرفعون الاخوه المسلمين زورا وقد قدم لي احدهم شريط فجاءني والله شريط الاسلام هو الحل فلا شك ان لساني يستريح عندما يرى هذه هذه القاعده الاسلام هو الحل صحيح الاسلام هو الحل لكن اي اسلام طيب أغمض عين ما يحتاج أن يفتحها يعرف طريق طب. أو تأتيه نفسه الأمارة فيفتحها لا أحضر واحدة فيهلك أين قاعدة ذرائع سبحان الله العظيم العلاج قال ابن تيمية العلاج محرم لا يجوز ويجوز أكل ميته لئن يتيقن مع اكل الميته ايش الحياه اما العلاج محتمل فيحتمل هذا الرجل ان يتعالج بالماء هذا ويحتمل أن لا فربما هلك في الزنا وهو يرى امامه النساء كاسيات عاريات عن يمينه وعن شماله كاسيات عاريات ويقول انزل معهم في المسبح رغم عينك وذكر الله اي سفح اين هذا يدخل به على شريعه محمد لو سنه عمر بن الخطاب العوده يفتي في مجلسه كان. ولكني أرى ذرة تتحرك ضربا ذات اليمين وذات الشمال ليخرج هذا البيض والتفريخ من رأسه الذي حشي به والله ما جرى أحد في عهد عمر يفتي بهذا حتى صبيخ الذي ضربه عمر وهمر بهجره ما كان يجر يفتي بهذا أبو هرير يفتي الفتوى فيقول له عمر هذا الفتوى موافق الحق لو خالفتها أوجعتك ضربه ضربا مع أنه يخالفها في شيء دون هذا بكثير بكثير فلو سمع مثل هذا عمر ما الذي يفعل بالعودة لكن الحمد لله نبشر الأمة أن الدرة عمر باقية السياط الشرعية على أفواه ذوي العلم الذين يردون عليه قيل لذين من قبل المبتدعه أنت بأي شيء ترد علينا وتسلق حائطنا أو كما قيل له بأي شيء قال بالسياط الشرعية يعني العلم النافع فمن بركته وهذه الردود أن تزلزلهم وتبلغ آذانهم لأن بركة العلم من بركته النشر فينتشر نعم وتكون العاقبه له نسأل الله ان يجعلنا مفاتيح خير ومغليق شر ثم اخيرا نتكلم معهم او نتكلم في مساله الالقاب التي أوحشوا بها صدور الناس عن اتباع اهل الحق فنقول لهم اتقوا الله وأنتم تعلمون أن من تسمونهم جامية أو خلوف يتبعون الحق الموروث عن السلف فيما فيما يتعلق بولي الأمر فإن خالف أحد منهم الحق فليس منهم فليس هناك جامية ولا مداخلة هناك سلفية فإذا قيل أن الله قال هو الذي سماكم المسلمين قلنا نعم هذا يحين ينزل عيسى فلا يقبل الإسلام فيتنادى الناس مسلم مسلم أما بعد وفاة النبي وقد دخلت الأهواء فقام المقتضي للتقسيم كما قال ابن تيمية ولا عيب على الرجل إن يعتزي بالسلف، يعني فيقول أن سلفه لا عيب عليه وهذه لا شك نسبة اولى من أن يقول أنا مالكي أنا هنبلي يقول اتبعوا السلف من هم السلف؟ النبي والصحابه والدليل على ذلك وأنهم حجة ولا يجوز أن يتبع غيرهم لا حسن البنة ولا إلياس ولا الجهم من صفوان ولا من عربي الملحد الصوفي ما يتبع للنبي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قوله كما روى ذلك الترمذي في جامعه وهذا الحديث لما كان مؤرقا للإخوان ضعفه القرضاوي وحرف معناها الددو الشنقيطي وهذه طريقة أهل الهوى الحديث إذا صادمهم من كل وجه إما عادوا عليه بالتضعيف أو بيش بالتحريف فأما الددو فقال هذا الحديث من قبل الأمة لما قال النبي استفرق على 73 فرق يريد أن يهلك أو يضل الناس عن الحديث في حديث الافتراق لأنه ضد الإخوان فالنبي قال